sallallahu alaihi wa sallam täsliyemaan kthiraan Ya ayyoha الذina آمنوا اتقوا الله حقا توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya ayyoha الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورساءا واتقوا الله الذي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 بيوم الجوع وجعله عيده ومسبوعه وفرض فيه صلاة الجوع وخطبتها وأمر المسلمين بالسعي إليها جمعاً لقلوبهم وتوحيداً لكلمتهم وتعليماً لجاهلهم وتنبيهاً لغافلهم ورباً لشاهدهم بعد أسبوع كامل من العمل والابتساب كما حرم فيه Lihtihala, biwaburidunya, الدنيا وبكل صارف عن عند قال Joulu on pääsiäinen ja joulun jälkeen on joulun الله فيه من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة رواه أحمد وبرماجة وحسنه العلابة الألباني رحمه الله وصلاة الجمعة أيها الكرام لها آداب وصلم ينبغي للمسلم المكلف أن يكون عارفاً بها فصلاة الجمعة يسن لاختسار لها كاختسار الجناعة ويسن التطيب لها ويسن التبكير لها ويسن المشي إليها ويسن أدنوه من الإمام ويجب الإنصاب فيها وسنن أخرى عن أوس بن أوس قال سميح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واختسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يره كان له بكل خطوة أدر سنة أدر سنة صيامها أو صيامها وقيامها وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم جهرة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر ومثل المهجري يعني المبكر ومثل المهجري كمثل الذي يهدي بدلا ثم ك يهدي بطرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيطة فإذا خرج الإمام طروا صحفهم يستمعون الذكر قال العلامة المقيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع بداع الفوائد قال قوله في حديث الجمعة وضوية الصحف وضوية الصحف أي صحف الفضل فأما صحف الفرض فإنها لا تطوى لأن الفرض يسقط بعد ذلك انتهى كلامه معبر الله وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله كما في مسال ابنه قال أستحب أن يذهب رجالة يعني ماشين رجاله الى العيدين والجمعه وان المبكر للجمعه يسن له ان Imam. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احضروا الذكره من الامام فاما الرجل لا يزال انتهى كلام الإمام رحمه الله تعالى. وقال أبو شامة في كتابه الماتع الباعث على إنكار البدع والخواصص. قال رحمه الله. وكان يرى، وكان يرى في القرن الأول بعد طلوع الفجر الطرقات مملوءة متى؟ بعد طلوع الفجر الطرقات. ويزنحمون فيها إلى الجامع كأيام العيد حتى اندرس ذلك فقيل أول بدعة وحدث في الإسلام ترك البكور إلى الجامع وفي سنة ابن ماجه وحسنه بعض أهل العلم دخل ابن مسعود رضي الله عنه الله بكرة فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور فاغتم لذلك jahla يقول لنفسه معاتبا إياها رابع أربعة يعاتب نفسه رابع أربعة وما رابع أربعة لبعيد يسليها وما رابع أربعة لبعيد أين حالنا أيها الإخوة الكرام من حال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كثير منذ الآن لا يأتون وهو الآن لا يأتون إلا على بل يأتي مع الصلاة أو قبيلها بقليل والله المستعان وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اغتزل يوم الجوع وتظهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أجر عظيم من اختسر لوم الجمعة أي كمصر جناب وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو نس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين وهذا يقول أهل العلم يشمل أمرين الأمر الأول لا يتخطى الرقاب والصفوه تاما بل يجلس حيث انتهى به حيث انتهت به الصحوف والأم الثاني لا يأتي إلى سنين هذا المعنى الثاني قد جلس بجانب بعضهما وبينهما حراء صغير لا يكاد يكفي لشخص ثم يأتي وفدق بينهما هكذا ذكرهم رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري قال فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى قال العلامة عثيمين رحمه الله في كتابه في خطبه والضياء اللامع قال وينبغي أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى المسجد فيشتغل بالصلاة والقراءة والذكر حتى يأتي الإمام انتهى كلامه رحمه الله تعالى ويسنوا ووتأكد التسوق اليوم الجمعة بصلاة الجمعة فعن عمل عن عمل مسلمين الأنصار قال أشهد على أبي على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتني وأن يستن وأن يمسن طيب وجده رواه صاحب الصحيح ومعنى يستن أن يدنك وأسنانه بالسواك يستن هذا معنى إيش يستن وهذا يدلك على تأكد السواك يوم الجمعة وهو سنة في سائر الصلاوات لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية لولا أن أشق على أمتي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 يسن أيضا ليوم الجمعة لصلاة الجمعة يسن الثياب بالحسنة لها فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول على المنبر يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته وصححه الألباني رحمه الله قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية رشته قال وآداب الجمعة ثلاثة الطيب والسواك واللباس الحسن ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك من الآداب التي تتعلق بصلاة الجمعة أنه يجب الإنصاة لها يجب الإنصاة لخطبتها يجب وجوبا فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والامام يخطب إذا قلت لصاحبك بالخطبتين لا والإمام يخطب إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فقد لغوت أخرجاه في الصحيح وفي رواية عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عرم بن العاص رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسمها الألباني ورحمه الله قال عليه الصلاة والسلام ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا يذهب عليه أجر الجمعة تكتب له صلاة ظهره هذا شيء من آداب jota meidän on tehtävä. آداب emme جاءت فيها niin meidän الله tehtävä وتعالى Jos emme في ديننا ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا Jos ينفعنا بما علمنا niin meidän on tehtävä se. Jos emme tekevät sitä, niin meidän on tehtävä Allahumma ar-Rasulillah, wa al-muwahidin, wa arzfa al-muwahidin, wa nafkis اللهم al-mushrikin, wa كل al-mushrikin. Allahumma nassur ahl al fi kulli makan. Allahumma nassur ahl al Allahumma arayka bi a'daihim, bi a'daihim, Allahumma ajaib قدرتك فيهم. اللهم أحسنهم أحسنهم عددا وقتلهم بددا. ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الكسنا وصفاتك العلاب أن توفقنَا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سرّيت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. نسألك اللهم أن توفقنَا لما تحب وترضى. اللهم توفقنَا لما تحب وترضى. اللهم توفقنَا لما وترضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك أن توفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سبيع مجيب الدعوات اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته إلى الخير يا رب العالمين ووفقه لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم تسليم كثيرة اللهم وإنا نسألك أن ترفع هيئة المسلمين في كل مكان اللهم ونسألنا اللهم أن تحب دماء المسلمين في كل مكان اللهم محب دماء أهل في كل مكان اللهم مح اللهم محب دماء أهل سنة في كل مكان اللهم محب دماء لسنة في كل مكان وصل الله وصل مبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله